يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثنى والعقل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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد يكرين بالمسنة اليوم إن شاء الله تعالى أتمم الكلام عن ترجمة هذا الصحابي يكرين كان ابن عمر كثير البكاء يسمع الآية يبكي لها في مجلس وعظ والذي كان يعظ هو عبيد بن عمير أحد التابعين مش صحاب أبوه اللي صحاب عمير هو ده اللي صحاب إنما هو كان تابعيا وكان ذا لسان كان ممطلقا فكان عبيد بن عمير له مجلس وعظ ولم يكن يتصدر للوعظ آنذاك إلا أهل العلم وعظ أهل العلم عليه نور بخلاف اللي عمال يسرخ يعني ممكن واحد عمال يسرخ على آخره ويطلطط على المنبر وعلى الكرسي والكلام ده. تلاقي ناس بعياته ساعتي عياته من الصداع ما بعياتش من الموعظة كتر الصراخ لا الموعظة وعظ أهل العلم مختلف خالص وكان شاعد قديما إلا أهل العلم زي عبيد بن عمير كان يتلو الآية آية واحدة زي ما في هذا الخبر يقول الخبر در أبو العباس السراج في تاريخه بسند جيد عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية ألم يأني لا أجيب الأول للمجلس عبيد بن عمير وهذه الرواية في طبقات ابن سعد كان ابن عبيد بن عمير يعظ فقرأ قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى عبد الله بن عمر حتى خضلت لحيته بقيت لحيته دي بتنزل بتنزل ماء لحيته دي شربت الدموع والدمع بيتساقط من لحيته حتى قالوا لعبيد المعير كفة فقد أزعدت الشيخ من شدة بكاء عبد الله بن عبد ولا غر فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه علي هذه الآية لما قال له اقرأ علي القرآن قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك نزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه من النساء حتى وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد قال حسبك أي كف عن القراءة قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان أي إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند جيد عن نافع كان ابن عمر إذا مر على هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كان يبكي ويغلبه البكاء والبكاء عند سماع آيات القرآن مطلوب شرعا مطلوب شرعا وقد ذكر هذا في غير ما آية من كتاب الله عز وجل وأثنى الله عز وجل على الذين أسمعون آياته فيجاوبون آياته بدمع العين وذكر وذكر أبو نعيم في كتاب الحلية عن نافع قال كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة أحيا بقية ليلة إذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة أحيا بقية ليلة ليه عندنا حديث رواه النبي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أشوف الجماعة بقى اللي ما بيصلوش أساسا العشاء في جماعة ونصلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل فابن عمر كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة يحيي الليل كله رجاء أن يدرك أجر صلاة العشاء في جماعة وفي لفظ لحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله إيه الفرق بين, بين المثنين اتفقوا في الشطر الأول وهو إيه صلاة العشاء الحديثة الأول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل الثاني من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل الشطر الثاني في اللفظ الأول ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها الشطر الثاني في المتن الثاني ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها ده اختلاف. هينبني عليه اختلاف في المعنى. طبعا زي ما عملنا في البحث الاولاني. بس انا هاجل الكلام ده شوي. اذا خلصت لنا المعنى ده ولقيت فيه وقت يعني برضو ايه. هعرفكم شرف علم, الح... شرف علم الحديث. ازاي هنرجح اللفظين. هل اللي صل الفجر بس في جماعة كأنما قام الليلة كلها ولا لازم يجيب الفجر والعشف عشان ياخد الليل كله. كأنه مقام الليلة كلها لأنها هتفرق برضه فكان ابن عمر إذا فاتتش صلاة العشاء في جماعة كان يقوم الليلة كلها واجاء أن يدرك أن يدرك أجر صلاة العشاء في جماعة أذكر آخر حكاية عن ابن عمر رضي الله يعني عنهما عشان بس اللي مرة ندخل في الحديث يعني. الحكاية دي حكاية صحيحة وقد رواها نافع وعمر بن دينار وعبد الله بن دينار وهي موجودة في معجم التبراني الكبير بسند صحيح من طريق عبد الله بن دينار بيقول أنه كان مع عبد الله, مع عبد الله بن عمر في يمشون في الجبل فإذا رأي غنم انحدر بغنبه من الجبل فقال له ابن عمر يا غلام أعطيني شاتا من غنبك فقال إنها ليست لي إنها لسيدي فقال له قل أكلها الذئ فقال له الراعي وأين الله فذكى ابن عمر بكاء شديدا وجعل يردد كلمة الغلام فأين الله فأين الله ثم استدل على الغلام فذهب إلى سيده فاشترى الغلام منه فأعتقه واشترى الغنم ووهبها للغلام هو دمأت عظيم منزلة المراقبة, منزلة المراقبة ابن عمر لما قال له أعطيني شاتا من غنمك ما كان ابن عمر يقبلها لو حتى الغلام اداله ما كان ابن عمر يقبلها وهو يعلم أنها ليست ملكا له لكن ساعات كده بعض أهل العلم بيمتحن الناس ممكن يمتحن الناس أو يمتحن الطلبة فيقوم يقول له افعل كذا فيقوم إذا فعل الغلام يعرف أنه هو إما متهاون وإما أنه يعني لم يفطن إلى مراد الشيخ من ذاك الامتحان زي ما بيحكوا عن الإمام الشافعي أنه أراد أن يمتحن يعني تلاميذه يوما فأعطى يعني كل واحد فروجة زي ما الحكاية أنا لكن لم أقف على إسناد الله يعني. وقال لكل واحدة عايزك تتبح الديك ده في مكان لا يراك فيه أحد المهم او ان هذه الحكاية حكيت عن الشافعي مش ان الشافعي اللي فعل لا شيخ الشافعي اللي فعل المهم شيخ من المشايخ يعني يمتحن الطلبة بالكلام خد يا ابني كل واحد يخد له ديك ويدبحه في مكان لا يراك فيه احد كله جاب اديوك مدبوحة معده واحد فقط قال ما دبحتش لي قال حيثما كنت في اي مكان رأيت الله يراني فقال افلحت وانجحت يا بني افلحت وانجحت ليه لان هو الذي فطنه إلى المعنى الذي أراده الشيء فشوف ابن عمر من انفعاله لجواب الغلام قال له استدل على بيته ذهب اشترى الغلام واشترى الغنم أعتقى الغلام وهب له الغنم ودي كانت الحقيقة يعني كان خلقا لابن عمر كان إذا مر على غلمانه وكانوا كثيرين إذا رأى رجلاً أو, أو غلاماً من الأغيلمة دول أو عبد من هؤلاء الأعبد حسن الصلاة عنده خشوع واقف كده بيبكي مش عارف الكلام ده إذا أعجبه سمته ونحوه كان إيه يقوله أنت حر لوجه الله فكأن المسألة دي كترت أوي كل شوية الغلام يقفوا يسب العين التحت وعيط ومش عارف الكلام ده ابن عمر يقوله أنت حر لوجه الله فالجماعة اللي حوالين ابن عمر قال له لسالم قال له يعني أبوك كده بيضيع ماله ما هو الكلام ده بفلوس ما أنت بتاخده تبيعه إذا تعذرته أو اللحاك بتاخده تبيعه في السوق وترجع بقرشين فقال له كله شوية قول لي أنت, أنت حر أنت حر أنت حر الفلوس هتروح ودول بيخدعوه كل دول بيمثلوا عليه وبتاعه الكلام ده فقام سالم إيه نائل الكلمتين دول لأبيه قال له يا أبتي إنهم يخدعونك فقال له يا بني من خدعنا في الله خدعنا له إذا كان هو بيخدعني فإن, فإن الله لا يخدع وأنا معذور لو جالي واحد وذكر لي ربي سبحانه وتعالى أنا معذور إن أنا أتخدع ده كلام ابن عمر ليه لشدة حبه لربه تبارك وتعالى زي ما واحد يجي يستشفع بفلان الذي تحبه بدون ما تستوثق من فلان مجرد ما ذكر اسمه حصل لك قلبك رفرف قال له ده انت جاي من عندي الغالي وعلى طول تقوم وتخدمه الكلام ده وتديره وتكتشفه ان الرجل ده كان خداعا وإيه اللي خلاك تغتر لما ذكر حبيبك فانت معزور الحب يعمل كده فعشان كده قال له يا بني من خدعنا في الله ذكرين بالله